بوك تو شيسدسات سيم سبعة وستون سبعة وستون برسويني زايمنك دو ضمائر الملكية اثنين ضمائر الملكية اثنين أوكولياري Еновара Еновара Він забув свої окуляри. Лакаднесія Наварата. Лакаднесія Наварата. Де ж його окуляри? Ейна тарека Наварата. тура. Ейна тарека Наварата. Годинник. Ассара. Альсара. Його годинник попсутий. Саату талифа. Аль сара Годинник висить на стіні. Ассаату моалка алхает. Аль Паспорт. جواز السفر جواز السفر فين ضغاب سوي باسورد لقد فقد جواز سفره لقد فقد جواز سفره دهش يغه باسورد اين ترك جواز سفره يا ترى اين ترك جواز سفره يا ترى وَنَّى ЇХ غُمْ هُنَّ الْخَاصُّ بِهِمْ بِهِنْ هُمْ هُنَّ الْخَاصُّ بِهُمْ بِهِنْ جِيتَ نَمُЖУТْ زْنَايْتِي СВОЇХ БАТЬКІВ لَا يَسْتَطِيعُ الْأَطْفَالُ أَنْ يَجِدُوا وَالِدَيْهِمْ لَا يَسْتَطِيعُ الْأَطْفَالُ أَنْ يُجِدُوا وَالِدَيْهِمْ أليس هس يдут их батьки لكن ها هم ولدان قادمون هناك لكن ها هم الوالدان قادمون هناك ви ваш انتم كم <أنتم> الخاص بكم انتم كم الخاص بكم як ваша подорож, пане Мюллер? Як كانت رحلة حضراتكم, سيد Міллер? Як كانت رحلة حضراتكم, سيد Міллер? Де ваша дружина, пане Мюллер? Айна زوجة حضراتكم, سيد Міллер? Айна زوجة حضراتكم, سيد Міллер? Ви ваша أنت كي حضرتك الخاص بك أنت كا حضرتك الخاص بك يا كواشا بودروش باني شميت كيف كانت رحله حضرتك مدام سميث كيف كانت رحله حضرتك مدام سميث де ваш чоловік, пані Шмід? Айна завжу хадратикі, мадам Сміф? Айна завж хадратикі, мадам Сміф?